وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً كده تاني واحبونا ما لا حبا دما كلها لما لما كنتوا تنزلوا مطرحور بتاع هو وَجِيلْ أَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفَّاً وَجِيلْ أَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً يومئذ يتذكر الإنسان